this We zijn er 14. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعده Thank she... you. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما هذا هو ذا والذين كفروا بالايات قال لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه In من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عَمِلَ صَالِحًا Thank ah. Oh, oh, ZANG EN Ga je op! ريف دفعا ام لا تتبع Ja! Oh. 129. ويجترح السيئات Oh وَقَتَمَ مَنْ سَمَّى جِي وَقَلْبِي وَجَعَنَا عَنَا بَصُرُ نِقِي غِشَاوَتَن فَمَنْ يَهْدِي غَيَضِ الْمُبَادِلَ أَفَلَا وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الده وما له وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ كَانَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ إلى يوم القيامة لا غيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلنون ولله ملك ويوم تَقُومُ السَّاعَةُ يومئذ يَسُرُّ مُبْطِلُونَ ذلك هو الفوز المبين وأما لن كفروا أخلمتكم آياتي تتلى عليكم وَبَدَأَ لَهُمْ سِيَأَتُ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَزِيُّونَ وَالْقِيلَ الْيَوْمَ Come on.